بوك تو بايش اثنان وعشرون اثنان وعشرون شو تك هتو ادى تين محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة هل تدخن؟ هل تدخن؟ ها، اگي كورتام سابقا, سابقا؟ نعم. كنت এখন আমি আর ধুমপান لكن الان لا أدخن قطعا. لكن الان لا ادخن قطعيا, لكن الآن لا أدخن قطعيا. আমি সিগারেট খেলে কি আপনার অসুবিধা হবে না একেবারেই নয় আমার কোন অসুবিধা হবে না هذا لا يزعجني. ابني كي شيء هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ براندي؟ واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ لا، سوف hole بيار. لا، الافضل بيره. لا الأفضل بيرا. عنكِ अनेक भ्रमण करें. اتسافر حضرتك كثيرا؟ اتسافر حضرتك كثيرا؟ ها. بشير ভাগ ব্যবসার কাজে. نعم. وغالبا ما تكون رحله عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحله عمل. কিন্তু এখন আমাদের ছুটি ভীষণ গরম হ্যাঁ আজ সত্যি খুব গরম নাম আলিয়াউম হার রঞ্জিদ্দন ফন نعم اليوم حار جدا فعلا تشولون بارانداي جاي لنذهب الى الشرفه غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفله هل تأتون أيضاً؟ هل تأتون أيضاً؟ ها، أما ديروني منترون كرة چه. نعم، نحن أيضاً مدعوون نعم، نحن أيضاً مدعوون